الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينقصنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا ويصرار يبيه في سواء الجحيم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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما دسيت لي كام ليس أذي يبلغ المرأة من أدلة الأحكام للحافة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني باب الوقف عن أبي وريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطاعا وعملوا إلا من ثلاث صدقة جالية أو علمي ينتفعوا به أو ولد صالح يدعو له. أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فلم يتي. أجره الكاتِر. مروفك وفاتك ذرك سيفاتك انقطع عنه عمله او هم كانوا دال في الدنيا دفتر الا من ثلاث تنهال السكر لسِشتنا به صدقة جاريه صدقة كبيرة جام كرد بيلة دنيا او صدقة هرسيك بيت. هل خيرك لي لدنيا او علم ينتبع به يهزا نسلك او يزان نسلك سبما دوك شريدي بي سبما دوك كتاب بي زكي س القران دوك نبي ام الماوى امن ينتبعو يلم ينتبعو ينتبع أو به اولو صالح هي الاولى يا من ضاله شيء صالح هي يا سايج جيدو دوير لوكا هذاك هو الولد الصالح اجو ولد صالح حكى عاليم بو او اختي هم ولا لو الصلاح هم لا علم ينتفع بي قد هم لا صدق ذلك قد زيدت كذا، شكل كذا لا عالمه. مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال قال قال, قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضم بخيبر. إما عمر رضي الله عليه وسلم بعت عرض شورق لترى خيبر يعني لقنيها. فأت النبي صلى الله عليه وسلم يستأموه فيها فأتلبيكم بضم دوايد كرتسي تلك. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفاس عندي منه اي يا امريكوان امن زيكم لا لخيبر ورغبتوى يعني غنيمة تقسيمات ملكتها لم اصب مالا قط قط اسم فال مضارع بمعنى يكفي يعني قد قدد مالكم اوامر نغبتوى هو انفاس عندي منه او ان فقال تقال ان شئت حبست اصله بغمر بيوم اصلها أصل كي بلو وتصدقت بها يعني سه وقف وياه كذا لون كتب اندقى أو الدق أصله كين بل كنيه كين بلوافقني أو وتصدق بها قال فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه يعني عمر رضي الله سبي أن لا أنه لا يباع أصلها وبلا بشرتك بالوكانتي عليك اصلكي ناقه اشت دو ولا يورث ناقه ميرتش ولا يهب بعد يعني نذيتك فتصدق بعد اصدق تتصدق بها في الفقراء لا ترى جلال توزيعك وبالقربه لا تاخذ مكاني وقر رقابي يعني وليك بندله اركني بندله وبسبيل الله في سبيل الله علماء كان اغلب الناس او وابن السبيل واروى لا جناها على من وليها ان ياكل من المعروف يتسيقى يتسيقى أخوان ويطعم صديقا غير متمول لا وفي دارتها ورأيكاشي بلعام خوي البوزورينا يعني مثلا دو كنية يبينيه يالله أرشد بينا هوا فرساقاله وشاكي دوانه دو, دو سارس النوقي بينه وبالي نا غير متمغول مالا بلعام لو خواهر بنيب لأرجل الليلة خواهر بلوسنا وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها بنارتكي أصلاكي بككير لا يباع ولا يوهب نذب رشده نمد على ولكن ينفقه ثمره بدمك توزيع لك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره جتوه سيخوالي سري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه في خنبري صلى الله عليه وسلم امامي عمري لس صدقتنا الحديث bid وأما واما خالد فمولغيده كخالد كوري وليد قد احذبا سذرائه ازراعه واعتادوا ايساب لله امامي خالد راضي خاله لي اوش تاني كوال أول ولي ولي أو أشتري يودي كسته هو، هم يقول لك من أخوي يودي أنا قبل الموديات أو أشتري كأبكار يشتريه، أو أخدين زكاة عليه ناكري. باب الهبة والعمرة والركبة عن نعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه، نعمان يكون بشير من صغار الصحابة. ها ولا بتخكنا. أن أبا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يكر يشيل؟ رضي الله عن النبي. نشروا توه. كباو شيء هنا لا يغنم صلى الله عليه وسلم. فقال إني نحلت ابني هذا غلاما. غلاما كان لي أمن أو من داري خم أو كريخهم هدية من داية. دياركم داعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبلة خواص الله فبرمودي أكل ولدك نحلته مثل هذا، آه حموم من ضال كانت أو هديارك دي بخشينة، فقال لا فبرمودي نخيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه في جرينا تنها باوقها عقيا ك ايه ايه ديالي ما ان بشرفتك الرسول يعني تقسيم الى تقسيم وفي فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته لا يجب وكان جبت دابا فانطلق ابي باوكم رويش لولاي بيغمبر إخوات صلى الله عليه وسلم برووي بيغمبر بكاف الشاهر لسل أو صدقه أو يديد يديد يديد يديد يدي يدي يدي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم أه... أولد لمهمو من ذلك كان وايت وايت كدوة قال لا فلم ينقل قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلم ينقل إخوات ورواء يكساني بكل من ضلكانك ترجع ابي وبابن تلك الصدقه او جاري لمن على, على هذا غيلي. روغيه منك شاهد ثم قال اصرك ان يكون لك في البر سواء ادر خز الا ساقا هم وجدم فهل يبال قال بلا قال فلا اذا ما قد قامت شعلي نادم قد ذعذ ذي الانسان شهيدي اصل ظلم بدا ان لا يواليه ان لا اسجد على جور ين على جور وعلي بن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد فيه بتي كالكلب يقيء ثم يعود يقيه والتبعون عليه ابن عباس رضي الله تعالى يقول قرأ سورة الفاتحة في خمر خواص الله أكبر ميتي أو كسي دقرته بشمان دبتها بشمان دبتها باشي ما لا لو ودي هذه كدايتي والنمونه اوك تسوها واك وا وي خو ما باردي اكاستا خو ما بخوا زول مخوا طاجي خو ما رويش لزو خواد مين خو برشه توان دواري رويش سيكا دغريتوا او رشانو وي خوي بخواتوا ما قال ك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري يسجل رواية كان في إمام البخاري ليس لنا مثل السوء أملا من وفاء من نية منيب ومانية كوا مثل السوء من كمبي يقولي بهوفاي الذي يعود في يأتي فيهبتي أو أي كدقرات ولا دياري يقول باشيمان دبتوا لذي ادرك هذا قد قلبي يقيء وقصد الخي ريم ايوه بارزي وغصب جك برسيته ثم يرجعوا ايقيء دعاء اي أو او بصاروا يخوي مخواتها زال اشتري وان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أه, عبد الله كريع عمر رضي خوياه للسربيين وروى ابن عباس رضي خوياه لخويل باعشيبي ده فين بيجمع بين خواص الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم هزكسيك بانية أن يعطي العطية كدياريا قبيب أخشى ثم يرجعها دعائتي إذا بقرتها إلا الوالدة تنها باع نبي فيما يعطي ولده كوا إلا باع نبي كوا اجري أجلش... جاري شي مخشي مخشي من دالكي رواه أحمد والأربعة والحاكم وعنها رضي الله تعالى عنه عنه عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويتيب عليها رواه البخاري بيغمبدي خوا صلى الله عليه وسلم دياري وردغت ويتيب عليها وقالوا على شيء قاضاشتي مقابلي للداعه كهذه لهوه هنايا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله يقول عباس رضي الله عنه قال وامر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقه انت كزي قاعد عليك بيغمبدي خوا صلى الله عليه وسلم اشتري لي هذه لهو بيغمبدي بدياري هنا فأثابه عليها أيش بعداش تيسر دعوة فقال راضيته بعدوش بعداش تيسر دعوة فرمي راضي موي قال لا فرمي نخر فزاده إيش عندك شكل دعاء قال راضيته راضي موي قال لا ودي نخر فزاده هذا شكل دعاء قال راضيته راضي موي قال نعم فرمي بره رواه أحمد وصحه ابن حبان وعن جابني رضي الله تعالى عنه وعن جابني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له. تون عمره بثلاثة بثلاثي عارك نيديه ك. بينك ورجل أن يودي الرجل الرجلة. أكستك شتىك بداية كستك سخانك بيعنارك بيت بداية ويقول أعمرتك إياه مدة عمرك. او سيارت لدمه حتى عمر التدامع وضع تتقلبهم دقيته لا لا ويه بس مدة عمرك كوانا دروس تكابل خانش لاته حتى عسو ماي نجم من ضع لكانت هتا ماي لو قاعد يخيبك مرضي قاعد يكلهم دقيته سيارك هرسي يقبئين له بابتين متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها ايوه مالي خوتن بزواني بجرم وبهدلي مدن فإنه من اعمر عمره هل يكن ديار يك بدا بعمره تاتى من تادى فهي للذي اعمرها حيا ميتا ولعقيبه اوال لبويه ما دام اجب مطلق يدي اعمره عمره نيب مطلقي هذا ما تخصيص لك بمطلقي قوتي لأنه كان مباسي بيهوية للذي أعمرها أو إذا كان تعتمنا بيهوية نجل ونشر حيا وميتا وبمرديتي ومرضية ولعقينه وإذا لبون نوكشته وفي لفظ لنفذ الشكلات إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أويك أو إذا كان بيغمبر أو لفظه بيشته قد ذلك كم ان يقول هي لك ولعقيبك أو عم عمره لك ولعقيبك قال هي لك ما عشت أنت أو فإنها ترجع إلى صاحبها تجرت إلى بخاء نكية، ولأبي داود ومن سائئه لا تر لا ترقبو ولا تعمر، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لوراثته. استعموا ما زني عم راتيا. باش. هذه رقباتيا. رقبة ويا يعني جعلت لك هذه الدار من أو ما لم داي فإن مدت قبلك. أجل أن بيشت مردم فهي لك أولوتوه وإن مت قبلي من فهي لي أو مأخوذة من المراقبة لا لأن كل من مهورشان ثرواني مردني بالعمل هيدا كان كواتا رقبا مكن أمراج مكن لبتي فمن أرقب شيئا هريق رقباك يا عمرك كوتا ديارجي داب رقبا يا أو عمره اوقف ولي ولا ختي ولا ابو ولا وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على طرس في سبيل الله فاضعه صاحبه امن لسبب اسبيك بم في سبيل الله ابو زياد فاضعه صاحبه صاحبك شيء تكرت بالزني كرت فظلمت أنه بائعه برخص لذلك لأنه من ظالمين باها ظالمين لكي نشتوى فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أمني يجب أن يخبره فرمي برسيب إقراطة فرمي لا تفتحوا إن أطاكه بدرهم ما يكره أقب بدرهم تشبيه لما أرسي لما أوي تسبو أو أس بيدابه بلادركي بهديا دا این منش، آتوق اگر لپ تاپ، کامپیوتر، اگسته از داد، بعدی داد تبران برکت، دوای بران برکت میشی، آوسته ای بپرسته و آتوق بسیله ای بکری و آو وقتی لبرای اولانه حرفات میشن مزاری بران مرتوق، شر آتوق دایت، بالا، اگر آتوق باسته ای با مزار لاتکری، وعن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهدو تحبوا رواه البخاري للأدب المفرد وأبو يعلى بشناد حسن أبو ريض رجل زي زيادة بجميع أخوة صلى الله عليه وسلم إعوام دياريب زيادة يكثر تاوكو خوش بستيتان زياد بيت وعن أناس رضي الله تعالى قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدو فإن الهديتة تسل السخيمة روغ المزار بإسناني ضعيف المدقين الشيء البعالي بإدانها ألاسي قريم عليك الجير طوكب يا قمبر إخوائي صلى الله وعلى سبب المويت إعوى دياري بدأنا يقترق دياري ببخشن لبرتي فإن الهديتة لبروهي دياري تسل السخيمة حقدو حقد رقوتينا الأدم وعن أبي هريرة رضي, رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات أي زاني مسلمان لا تحقرن جارة لجارتها نكاد زيلان دراوسي لما دراوسي يكيش كم بزاني ولو ارسلوا شاتين اجر مشتك زور زور كم يشبي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يذب عليها هل يا ليك بدات أويت بالعمل كذي فهو أحق بها ما لم تخلص أتوحق دري وادي وما لم يذب عليها بلعا أقلاته في هذا الشيسر والنقر ورواه الحكو وصعه المحبوظ في رواية ابن عمر عن, عن عمر قول له فأولا ضعيفة شوزي هذه ما لم يتب عليها أولية شوزي ديالك ابوهته حرية في هذا الشيسر ونقر تبوا حرية السيلة باب اللقطه باب اللقاطة اشتيدو الزاوة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق. بعمر بن صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق. ثم أجرجيتها، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة ليأكلتها. لما لو يمدت السماء وصدقتها كان هذا مخوان. فالمدركون متفقون عليها. وعن زيد بن خالد الجواني رحمة الله رضي الله تعالى عنه وارضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كابلاك سيقات الهيئة قم برقوة صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة في السياري يقدر باري شديد أسلاوه فقال اعرف عفاظها ووكاءها عفاظ بريتيالس الوعاء الذي تكون فيه النفق من جلد ونحوه واتوجت استي كاو اشتي كتشتغلت الى كان او عباره لازم لا لو ثم عرفها سنه يكسر لو خوتي باب فان جاء صاحبها فظلت الغنم فأبوه قال فضالة الغلم أذي أقرأتو دوزلاء مرشي دوزلاء وأبو قال هي لك يعنبو التوى أو لأخيك يعني يكتشل هيبين توا أو للذئب يعنبو قلت يا در إمام صدري وإلا فشأنك بيها يعني واسي لبين يعني واسي لبين نا فشأنك بيها يعني لكن هناك ولا إن جال سعيد هو وإلا في شغل. فش أنت يعني أنت بكاريبينه. بديك هدية بديك يا. مع اصقاءها وعيدائها خوينا يا خوي خوي الله تريد الماء دقاته او وتاكل الشجر خشتي خوي حتى يلقاه وا حتى خوي خوي ضحيه يا وعن رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضله فهو ظل هذيك هديل.. إش تجي ظال لا ببين توا لا يقود عليه أي دمرها ما لم يعرفها ماذا مني ناسي ماذا مني ناسي نحن ناسي أو ضباط زضال.. نحن ناسين.. ناسي نحن هذه بنحبر.. يقول بخبرنا في وقت الموقف.. وعياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ا ودب وادي كسي عقل عدل بكارت شاهد ولا يحضب ولا ثم لا يكتم وني ولا يغيب بزرينك بزريناك فان جاء ربها فهو أحق بها أو او وإلا فهو مال الله يؤتي من يشاء قال لو مالك يا خوي بالرياض دي دي بودجي والله وحبه الاربع الا المدين عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ناع لقطة يا خمبري إخوآه صلى الله عليه وسلم نيك يديك وآشتى حاجانها الجيلة ويا حاجانها الجيلة توأم. وعن المقدام بن معد يكرم رضي الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدام تجوزون وما هو الله ولا مريزة كوابي يا خمبري إخوآه صابر موجح ألا لا يحل دوناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معين إلا أن يستغني عنه رواه أبو داود لا يعلو دون من السبع هرتسيق كلا... كلا أو يدادي ك كلبية كلبية لا يعلو عن... لبوت ولا الحمار الأهلي كلي خماري، إنكلي خماري، ولا لقَرْضٌ من مالي معاهدين، ما معاهد شيء معاهدة وزمي الكتاب دي يانوقي كاً، فيمان لقالي أو فيمان بيلقالي، إلا أن يستغني عنها، إلا بجان بتجانهش أجرها، نعم، ليش يشفعني؟ أستغفر الله العظيم، رحمة الله، يا كلي يا كلي نعبدون كافر عنا سيادتنا. اللهم اجعل تجمعنا تجمع المقبول جل تفرقنا بعو تفرق المعصومة ولا تجعل بيننا ولا منا ولا معنا شقيه ولا مخلومه سبحانك اللهم في عندك الشلل لا إله إلَّا الناس تقبلك ولا تقبل إليك وآخر الأعوان الحمد لله رب العالمين